بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرات هم يوقنون ان الذين لا يؤمنون الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون 110. وإنك تلقى القرآن من لدن حكيم عليم 111. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم, سآتيكم منها بقبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ولنا منطق الطير وأوتينا, وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو القضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد الممل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائدين لأعزدنه عذابا شديداً أول أو لا بسلطان أو مبين فما كثوا فقال أحط بما لم تحط به فقال من بما لم تحط به من يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأعطيت من كل شيء ولها عروس عظيم وجدتها وقوما يسدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تفقون وما تعلنون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 كتاب كريم انهم من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ استوني في أمري أفتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه وانو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها افسدوها وجعلوا عزه أهلها اذ وكذلك يفعلون واني مرسله اليهن بهديته فناظره بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَتْ رِيمَانَ قَالَتُمْ الْدُّونَنِ بِمَالٍ قَالَتُمْ الْدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَتُونَ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 قال هذا من تضل ربي ليبلغني أشكر ام اكفر ومن شكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لا عشانا انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل كذا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 قال إنه صرحا ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أطاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم, فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون في قبل الحسنة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 فما كان جواب قومه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 أدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله هم مع الله بل هم قوم يعدلون. أم السوم لا يعلمون ام من يدب المقر دعاه يستكثو او ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء الامر الاله مع الله قليلا ما البر والبحر ومن يرسل ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أيلى هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم ومن يرزقكم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 وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وأباؤنا, وآباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو ذَهْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَقِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُوونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صَدُونَ وَمَا يُعْلِنُ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ قرآن يقص على بني إسرائيل الذي هم فيه يختلفون فإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على أوقيم بين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخردنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل مَا داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الشحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إِنَّهُ خبير بِمَا تَفْعَلُونَ وَأَنْتُمْ وَالْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا ضَلَّ فَقُلْ وَمَا ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُدِيرِينَ وَقُلْ لِحَمْدُ لِلَّهِ يَسْرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا